أ ل م يك ن ط ف ة من م ن ي يمنى ثم كان علقه فقلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى أ ل ي س ذلك بقادر على ان يحيي المرسى